الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم ولا الضالين في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شر تنزل الملائكة وراء وطلع الفجر الله على المجرم اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدّنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إذا جاء أخو الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في مين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا